يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دادة منا فمنهم من يمشي على بطله ومنهم من يمشي على رجلينه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم, إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مدعمين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوه أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولادهم أيتهم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقولوا تمعنا وأطعنا وأنا كهم المفلحون، ومن يطيع الله ورسوله ويقش الله ويستقه، ويقش الله ويستقه كأولئكهم الفائزين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، إلا أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسمون. قل لا تبسموا طاعة معروفة إن الله قبير بما تعمل